الذي خلق الموت والحياه يا ابنكم انيكم احسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طبقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت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 إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفوف تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذيب قالوبَ لَا قَدجَ عَنا نَذير فَكَذَبنَا وَقُلنا مَا نَززَّلَ اللهَّهُ مِ شَيْئٍ إن أَتُم إِللاا فِي ضَلالٍِ كَبيد وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعيد فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعيد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 وَقدَدكَ الذَّبََّينَ مِْ قَبللهِم فَكَفَ كَانَ نَكيد أَلَ يَرَو إلَ الطَيرِ فَأُقَم صَ فَاتِ وَيَقُ بِض ماَا يُسكُهُ إِلَّا الرَّحمَانُ إِهُ بكُلِّ شَيء بَصيد.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 فمن يمشي مكبما على وجهه أهداء من يمشي سويا على صراط مستقيم قُلْ هو الذي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 قل أريتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين